র <and> <Matthew> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولن نعبد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 سبحان الله لمن الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله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 يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 রান্দ আসসালামুকুম রাহালামালাইকুম রাহ আসসালাইকুম রাইকুম র আমল করলেই কি হয়ে যায় পাবেন কি যা কিছু করছে তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এর সংরক্ষণের শর্তপূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় जनप्रिय उठे देखलिक ज्ञान सम्प्रचार सकाल सारे गुणाहर क्षेत्र दिन राधाय बड़ कि गुना परी अनुष्ठान पीस टी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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك খার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 ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد من عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله اكبر سبحان الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد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 ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت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 اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أسعدنا بتقواك وجعلنا نخشاك كأنا نراك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج أم المهمومين من المسلمين وانفس كرب المكروبين وفك اسر المقصورين واقض الدين عن المدينين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذمدا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسّرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه ونائبه إلى ما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحم اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم احفظنا من كل جنب وادفع عنا كل كرب واغفر لنا كل ذنب يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه انك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الأنصار منهم والمهاجرين وزوجاته الطاهرات أمي أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি